كل أ م ة لها أ ع ي ا د كل دين له أ ع ي ا د كل قوم يختصون ب أ ع ي ا د ه م نحن مالنا دخل في أ ع ي ا د المشركين لكم دينكم ولي دين لكم أ ع ي ا د ك م ولنا اعيادنا كل أ ع ي ا د الكفار ما هي معاصي. مجموعة. مجموعة شركيات ومعاصي. مشاركة للكفار في عيدهم تشبها بهم كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم ف إ ن ه منهم ولذلك لما قال من تشبه بقوم فهو منهم علمنا أن نهي التهنئة هذا وتهديد بهم قال العلماء التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق ووعيد وقد